فضيلة الشيخ نرى بعض السيدات يصلين بملابس تكشف عن القدم وعن بعض الذراع ويدعين أن صلاتهن صحيحة على بعض المذاهب فنرجو بيان حقيقة هذا الأمر ستر العورة مطلوب لصحة الصلاة باتفاق العلماء حتى لو كان الإنسان يصلي وحده لا يراه أحد فهو حق لله سبحانه وعورة الرجل هي ما بين السرة والرقبة تبطل الصلاة بانكشاف اي جزء منها عند الائمة الثلاثة اما عند مالك فتبطل الصلاة اذا انكشفت السوءتان وهما القبل والخصيتان وحلقة الدبر ولا تبطل اذا انكشف سواهما مما هو بين السرة والرقبة ولا تسن اعادة الصلاة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 جميع بدنها، ويستثنى من ذلك باطن الكفين، فإنه ليس بعورة، بخلاف ظاهرهما، كما يستثنى ظاهر القدمين، فإنه ليس بعورة، بخلاف باطنهما، فإنه عورة، وذلك عكس الكفين، وعورتها عند الشافعية جميع بدنها. واستثنى من ذلك الوجه والكفان فقط ظاهرهما وباطنهما وعورتها عند الحنابلة جميع بدنها ويستثنى فقط الوجه وما عداه منها فهو عورة وعورتها عند البالكية قسمان مغلظة ومخففة ولكل منهما حكمه فالمغلظة جميع بدنها ما عدا الأطراف والصدر وما حذاه من الظهر والمخففة لها هي الصدر وما حذاه من الظهر والذراعين والعنق والصدر ومن الركبه آخر القدم أما الوجه والكفان ظهرا وبطنا فهما ليسا من العورة مطلقا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 وذلك عند بعض الأئمة ودين الله يسر والله أعلم